هو جائس سبحانه فوقاره حول الله شديد العات ما قتل يعني الدول ما قتل تلك المصالح الغاليه لفراعنه قوم ايه واذا بهم يخططون للمكر به والقضاء عليه فحاولوا زياده فوقاره مقام المجد ها من ما مدرس يعني المكر السيئ يعني وهو الاصطياد والدفء والقضاء عليه ولكن الله حفظه <تصفيق> فعاد مكرهم عليهم وحاط بهاله فرعون سوء العذاب بهم سوء العذاب هم مراوا فرعون فرعون هو يعني لان في اللغه العربيه يطلق عنده اطلاقات يطلق على الاقارب ويطلق على الاتباع يتنقى أقارب كما في في قصة تريداد قصه قصة الرجاء الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الحسن الحسين رضي الله عنه الجميع جمع الحسن والحسين سيدة فاطمة وعلم أبي طالب رضي الله عنه ثم القعلون ربعيدة عليه صلاة والسلام ودع وقال اللهم هؤلاء أهل اللهم أذب عنهم بيس وتطهيرهم تطهيرا فتكلم السفّة بالدُّورِ الباب وقالت آل هذا الحديث صحيح ويظهر أيضا في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنص القرآن كما قال تعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء إلتقين فلا تقدّنوا القول إِلَّا الذي فيه قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تدرجن تدرج الله ان كسبونا واقلن الصلاه وتاتين الزكاه وقطعن الله ورسوله انما يريد الله ان يذهب عنك بريس اهل البيت من هم ازواج رسول الله وبهذا نرد على الروافد الذين يخرجون ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الان عند السيده عائشه ويقولون إن الأيملا سينزلون من جديد في آخر الزمان يحيون ثم يعني ينزلون برة تبع عدن ويحيون الموتى بحن أبو بكر وعمر وعثمان وفاطمة سيدة إيش عائشة ويقيمون عليهم الحد نعود يقولون فيسمون الرجل نعود بنا إذا المراد بالقال هنا هم أقارب رسول الله عنهم عنا أيضا من الآل أقارب رسلنا الذين سمعوا أو تحرموا عليهم الزكاة، وهم بنو هاشم وبنو المطلس هذا صحيح وعندنا الآل يطلق على الأتباع ويقول علماء في مقام الدعاء حينما نقول الله صل على محمد وآل محمد الله صلى على محمد وعلى آل محمد يدخل كل من سبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عقيدته وفي ملته وفي سنته وفي دينه جميعا يدخلون لا قص وخيف الحقيقه ولكن قام العلماء وأتوا بهذا المعنى من قولهم هذه الايه نحن بصدد تفسيرها أدخلوا الاله عونات اشد العالم المراد باله ليس هم اقاربه بل المراد هم أتباعه وانصار دينه اذن يقضى عليهم جزاء وحاق بآل فرعون سوء العذاب ما هو سوء العذاب الذي تركقوله أرادوا أن يلحقوه به ها بالفرعون وإذا بذلك العذاب أو سوء العذاب يحاق بهم ويحاق بهم قد فسر النار يعرضون عليها فصار بأكبر فوق عذاب بأكبر عذاب وتم تعرض باذن الله وا والنار التي تعرضون عليها في الدنيا يعرضون عليها غضوبا وعشيا ودليل قاطع علم من تقوم الساعة يقال لهم ادخلوا الهلك عند شد العذاب وبهذا استدل العلماء على أن عذاب القبر مقطوع به بنص القرآن من انكر عذاب القبر فهو كافر بالله من انكر عذاب القبر فهو الكافر قد يكون كفرا دون كفر وهو ما إذا كان مشعب اجتهاد وقد يكون كفرا مخرجا من الملة بحيث بلغته صنعته هذه النصوص ورفضها وردها وما سفعها فهذا يقفر حيث بالله والأدلة الكثيرة والكثيرة جدا الصحيحين البخاري والمسلم والسلامي داود والتنميلي والنسائي كلها تثبت على أن هناك عدد القبر وفي تصلح حين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي الوفي حديث اخر ما عليه الصلاه والسلام في الاسراء والمعراج الله على القوم ونحن مقبلون على شهر, إيش؟ شهر رجل شهر رجب شهر رجب يعني شهر يومين, بعد يوم أو يومين شهر رجل. في رجل كان الله سبحانه وتعالى على, على في أنواع من العدد. وعلى أموم من المحرفات. منها نذكر أداسة بالمخصصار و أذفة العلماء و عذاب القبر عذاب القبر عذاب البرزخ الآن فمنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحين يقول كيف تحفظ كل هو جبريل فراء في المنام هو وجبريل واذا إذا به يرى يرى رجلا يردخ رأسه بالحجار يعني يسير فتات تمام. ثم يعود كما كان ثم يأتي رجل يبدأ عليه بالحجان حتى يشتخص وفجسته نعم ذي ويردود خلاص طعيمه فقال يا جميل من هذا ما مه فقال هذا الرجل يثير الله القران فيضيعه لا يعمل به يتركه ويترك العمل به لا يحل يحل حلال ولا يحرم حرام هذا عذابه يصلى الله فيك القرآن قران والعياذ بالله حجه عن الانسان رب قارئ للقران نجت اليه رب قارئ للقران والقران يلعنه والقرآن يلعن فيكم حجه عليه لانه حجه لك او عليك فقرر حكمه صلى الله عليه وسلم هذا معنى لها ثم يقول عليه الصلاه والسلام قمرت ايضا سرنا سرنا وإذا بواحد ملقا على قفاء وواحد قلب عليه ويكلوه واحد الله يأخذ شدقه من هذه الجهه ويشرشره إلى قبر ثم يأخذ من خره ويشرشره إلى قبر ثم يأخذ عينه ويشرشره إلى قبر ثم يرجع إلى جهة الاخرى ويفعل به مثلما ما في جهة هذه عندما يكتبه من هذه تكون هذه قد انسافت وعادت لما كانت فيعجب وهكذا عذاب إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم حديث صحيحية البخاري هذا الحديث البخاري ايه إيه؟ ثم يقول قد ذهب ذهب هذه رؤية منامية ومرة اخرى كانت في الإسرائيل والمحراجات ومنام الرسول صلى الله عليه وسلم وحد ها؟ كذا؟ رؤية المنام التي رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويذبحوا قم يتطبق لنا؟ قم يتطبق ليه فلذلك قال ذهبنا ذهبنا وإذا بيت النور يعني واحد البير، بير واحد بير من اسفله واسع جدا ومن أعلى دقيق جدا قل أسمع صراخ ما سمع صراخ وبكاء، ومكاوة قل فالطلع فالطلعنا فالطلعنا فالطلعنا نساء ورجالها وعرا ان نسوق الجد في الطلاقه هذا من نسق الطلاقه ولا لا وننزل باريس نجو ننزل كازيناس ايوه قصوا معنا دا يا جبريل قال هذا داء الجدات والزواج العراس من طاقه الدنيا خليط ها خليط خلطه الله سبحانه وتعالى يا ابنك وانا الذي حجمه لا يعلم احدوا من الله عز وجل هذا على النقيض هذا على البرف الآن، ثم يقول ذهل، ده، قال وإذا ب arrows واد من arrowsian من من ده، ده واحد يسبح، يسبح بالدغ ويرد الخور، وإذا بيتسطحها واحد يعني عنده عنده أكوام من الحجارة، يفض يفضها بالحجارة، يمكح المخسرو ويسبح هذين الود ويسبح يسبح ودوبا يعرض الخور، يعاد. عذب من داخل الوابي ومن خارج قلت قص الحديث. أعبد بالله هذا ما يجبره. قال هذا الذي ياكل الربا اكلت الربا هؤلاء. وفي رواية وهي صحيحة أيضاً يقول رئيس أقوام من بطونهم مثل البيوت. يعني هو صغير هو بطنه قد بجِب. نسأل الله العافية. يحاول يقوم وهي اش قلتوا هؤلاء هذا القلب ويقول كأنه يعني عجبهم هكذا وهكذا اسأل الله قلب ذهب قال وإن يردني أرى أناسا في يوم واحد يزرعون ويحصدون يحصدون في يوم واحد ويحصدون من حينهم قلتوا هؤلاء قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يضائف الله حسناتهم يعني أضعف المضاعف إلى سبيل ضعف فالسلولين في كل أول في سبيل الله كم مثل لحب سئمس منهم في سبيل الله المجدد أما النفطات العادية فإيه معجرم بعشر أمثالين ولكن في سبيل الله في الجهاد تضاعف ها؟ بهذا الدعاء ثم يقول سرنا سرنا وإذا مي قد أرأوا ناسا على أدبار الميقاع وعلى أدبار الميقاع وراء ولكن بعد الميقاع هكذا على أدبار وعلى إيش على على على على, على قال وإذا بيسرحون ثم تسرحون الأغنام البهائم ويأكلون الطريعة والزبقوم ورأس جهنم من أجر جهنم يسحقونها يعني خمروا فيها. إن صل الله عليه. قتل قال هؤلاء الذين إنهم زكاس أموالهم. إن صل الله عليه. قال ورعيت قال جن. أنا ورأيتوا ناس معلقين مثل إيش مثل الأكباد معلق رأسه نجح هو رأس مثل كمش معلق والدم يسيل من أقوائير ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون في رمضان قبل التحيلة قبل, قبل قبل سحلة. قبل قبل أن يحل الفطار هنا هذا علمنا قال ثم ذهب قال واذا بي ارى اناسا بين ايديهم قدور من لحم نضج طيب جدا جدا ما شاء الله وعندهم امامهم ايضا قدور فيها لحم نسي قادر منسل غير حتى تفعيلوا فيدعون الطيب النضج وياكلون النسي القذر من هؤلاء يقال مروع عن من هؤلاء قال هذا الرجل سيكون عند المراه الحلال واذا بين المراه الحرام والمرأة يكون عندها الرجل الطيب الرجل الحلال وتذهب إيش؟ لم تذهب الزين هذا عذابه صلى الله عليه وسلم. يشخص الرسول صلى الله عليه وسلم يشخص له هؤلاء عذابهم و... يعني وأيسمهم ليقول لنا السرع الحي حتى تكون لنا نفعا وتكون لنا زجرا وتكون لنا إقبال على الطاعات وزيج على المعاصي. أيه فهذا نفعل لنا أكوان يقول ف... فأذهبنا يقول فرقيت وإذا بي أراض أناسا يعني ال... ال... ال... ال... ال... ال... شفاعهم مثل شفارك إبي قالوا يلقون الحجر ويخرجون من, من أفواله ويخرجون من, من أدباره وتلك الحجار مرتفجان قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون أموال يسمى ظلما فخلع زوج إنما يأكلون في بطونهم النار هي والذي يأكل لا يأكل هذا الجزء يعني في البرزق العالم البرزق هذا ايه قال وإذا هم رايت ناسا قال يقطع يقطع من اجسامهم ويعطون يأكلون من أجسام من اجسامهم يأكلونها خذ من هؤلاء قال هؤلاء آه الذين الل يقتسمون الناس والمشيعون بالنبي ما في اعراض الناس هذا هذا جزاء ثم يهل يقول فرأت فرأت أناسا تقطع شفاهم بالبقرات وأسيرة بالبقرات ثم تقطع تقطع عاجمك ثم تقطع ثم, ثم تقطع ثم تقطع من هؤلاء قال هؤلاء خطباء الفسقنا سبحان الله كيف كم تقطع خطباء الفسقنا يشجعون الإسلام، ونعتبر بأنثينا. مثلا بالأمس القريب كان هناك يعمل في مصر، في مصر القبض في السعوديين، ألقوا القبض على مشاهد على الدعاء، الدعاء لله، ألقوا القبض عليهم وزوجين في السجون، فحتى تبرر الدولة عملها هذا أمر الصروح وأمر الخطوات طبعا اللي تحت تحت إماراتها. أمره أمره بأن يندثوا بأعمالها بلا سببية بأعمال كذا أشوف خطابا من خطاب هذا خطاب الفتناء هؤلاء خطاب الفتناء نعم وكذا وقع في مصر نفس الشيء بالأنجل القريب ما مش ما مشي بعيدا بالأنجل قريب لما لما الشيشان وقع فيها ما وقع هجمة تلك الحجم الشرسة القبر اللي نزن روسيا وجدنا يا إخوان من من الدول العربية من سؤايد والخطباء يخطبون بأنها إيش؟ أمور داخلية لروسيا لا يجب أن تدخلوا فيها أمور داخلية وقال لوحد إن هؤلاء الشيشانيين المجاهلين في سبيل الله الأبطار قال هؤلاء هم لا أمريكا والله هكذا بيدي هكذا هكذا هكذا هكذا خطبا من فيزنا يوم جاءت الادماج المرأة السلمية سمعنا سمعنا وقردنا صحب وخطباء يبطلون بأن هذا هو حقوق الله هذا يحقوق المرأة هذا هو خطبا يا جامعة خطبا من يوم جاء نجس التعليم الإسلامي وقضاء عليه والإتيام بإيش بتعليم الصليب التعليم في مدارس وجامعات امرط تطا والكتاب والسبول والقبول باسم التحضر وباسم التقدم وباسم ايش؟ اشكر الله الرحمن يعني هذا تقرير بالنسبه لكم تطا الفتنه هذه فرض ركزوا هو هو في السمعه نعم اخوان كل هذا يدل عليه قوله تعالى كل هذا ايش يدل عليه قول تعالى النار يعرضون عليها غدا وعشيا يعرضون عليها قد يكون العرض مجرد رؤية رؤية حينما ما يرى الإنسان ويتوقع أنه يدخل بذلك النار يصدى بحرها ولا ضعها هذا عدد والله عدد وفي الحديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يعرض عليه مقعده بالغداه والعشرين، هذا الله يعني هو في القر ومقعده قد يكمل أهل الجنة فمن أهل الجنة ويكمل أهل النار فمن أهل النار. فيقال له هذا مقعدك أنت حتى تبعث إليه يوم القيامة. يوم القيامة لا أعلم. ورد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن المُؤمن يوسع له في قبر برد القصر ويشخص له رجل أمامه ياتي إليه ياتي إليه فيه يعني في صورة لندام طيب. دم طيب وريحه طيبة. ها وصوره طيبة جميله يقول من أنت يقول ابشر من أنت بشرت الله ومثل يقول انا عملك الصالح ابشر انا, أنا عملك الصالح ثم قال يفسح له باقي الجنه ويقال له هذا مقعدك ويفسح له باقي الى النار ويقال له هذا مقعدك دمت فرسنا كنت كان هذا كل مقعدك ولكن ابدلك الله سبحانه وتعالى بهذا ويفسح له من قبل كان سألتها في الكون بخامل مستحيل ولكن لما ظهرت قضية ايش تلك وقضيه وقضية تلغاز وقضية ايش صباح في فيدي اعادت الأمور العادية كأنها هي أمور عادية ليس ايه العادية اي نظر اذنكم عز وجل هؤلاء النار يعرضون قد يُمُرَدوا العرض المس وقد فقدها النار يعرضون عليها غدوًا وعشيع يعني صباح دا ويوم تقوم الساعة يوم تقوم الساعة على دليل أن هذا العذاب كان غرزخيا ما كان إيش تلقى الآن ثم يقول ويوم تقوم الساعة أدخل أي قائم لهم أدخلوا أهل فرعون حشق العذاب نصلى الله على المشاهد ثم هذا, هذا هذا المشهد ثم أراد الله يبين لنا مشاهد القيامة مشهد المشاهد ولا مشاهد القيامة تبين فبين لنا سبحانه وتعالى مشهد المشاهد لها سوتر اننا في سياق قصه فرعون مع موسى عليه الصلاه والسلام ومع قصه ايضا مؤمن ال فرعون عز وجل في هذا ها في في فرعون ال نكون واغسلوا ال فرعون احد على الكبراء مع الاثاب كان هناك مخاصلات وكان هناك مجاورات وكان هناك, هناك, هناك ربضات وكان هناك فسالات فقلع ايش ويلغى ها والذ يتحاجون في النار المحاججات والمخاصمات والتراد بين الاتباع وبين المسبوحين قعد هناك مجدلات اسمه الله محاجج والذ يتجادل ليش كل واحد يحاول ان يثبت بحجته فتسابع يحاول محاجه ومغالبه ايش المسبوح يحاول دفعه يحاول يثبت الحجه ويسله له بحجه يدفع عنه فيقوم إذ يتحاجفون في النار داخل النار يتقع هذا المحجة وهذه مخاصمه المجادرة يتحاجون في النار قال توجن عن المحجة قال فيقول الدعفاء الذين استكبروا الدعفاء من الدعفاء هم الذين استولى عليه الحكام أو استولى عليه الرؤساء أو استولى عليه التبراء وأهل السلطة ها؟ فارغموهم على التباع طبعا أستعطاه الله سبحانه عن اعطاه الحرية الدافئه اعطاه عقله اعطاه سمعه اعطاه بزره اعطاه حريتها اعطاه طرائفها وامره ونهاليش لاجل الحرية عنده واعطاه العقل يميز من الحق والباطل اذن له الكتاب ليبين ما يرضي الله وما يشرك الله وارسل الرسول ليكون نصها عمليه من سته الشريعه التي تكون حجه على هذا المجموع والمرسل اليه الله عز وجل خلقنا احرارا لكن كم الانسان يستعبد نفسه يعني يخضع ويخنع ويصير نفسه كانه غنم كانه كبش يقاد يجي واحد يقتحه فيا لا ياكل الكبير فالله بين ايش بين خنوع واذلال هؤلاء مع الكبراء والعظماء الذين كانوا يستكبرون وكانوا يدعون انهم هم وكما قال فرعون ما نريد لكم لا ما إلا سبيل الرشاد وطبعا كل كبير وكل عزيع وكل طاغية يقول أن أهديكم سبيل الرشاد اين سبيل الرشاد أنه فالله أزوجين به هذه المخاصمات لتكون لنا عبرة وعبرة فقال سبحانه وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا ويقول للذين استكبروا إشارة إلى أن هؤلاء كبار الملا ما حملهم على العسر وعلى رفض الدعوات إلا الكبر الكبر العالم كله شو السبب أن يرفض شريعة الله ورفض سلطة الله ورفض تطبيق أحكام الله شو السبب سلطة الله العباد ما من رسول رسول وما من شريعة شريعة أدت إلى أمة إلا وأبقى الله سبحانه وتعالى فيها سلطة تبين لكل الناس أنها حق وإلا تقوم الحجية الله عز وجل يقول لي يكون للناس على الله حجة في وقف إذا تبين لكل واحد أماذا قلت ما أعرض عنه وإلا كن مراحل يقول انا رحول الله لو أعرفت أنا بتعوية أزدني ولكنت أضمنها راطة كنت أضمنها شعوية. والله لو كنت أضمنها حقا جعل الله في كل دعوة لم يكن رسولا في دعوة سبحانه وتعالى جعل السلطة على النفوس لا بد أن تتبين أن هذا فالكبراء والرظماء ليش يعرضون عنها خوفا على سلطة صيام على سلطة الزمان من ايدينا وكبرا وعنادا كما قال الله عز وجل وجحدوا بها وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوما وعلوما ويقول عن اليهود أفكلما جاءت رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم استكبرتم ويقول على فرعون ها على ان فرعون على على في الارض والاستكبار هو جنوده وطول المشركين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله استكبروا ما نمشي لمشي الحق وباطل لا يستكبرون والمنافقين ايش الله فيهم واذا قيل ها واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون فيقول سبحانه وتعالى في هذه المجادله في السابعين مع المسبوعين ويتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا انا إن إن كنا لكم سبعا يحاولون يعني يطلبون شفاعتهم انا كنا لكم سبعا اتايتمونا بالقوانين الوثيه اللي سمعناكم اتيتم بحريه في المراه فيتنا لكم اتيتمونا بالربا فخذرنا وصنعنا لكم اتيتمونا بالقمار اتيتمونا بال... يعني بحقوق المراه حريه المراه والتبرج والخلاء والاختلاط اتيتمونا بتعليم المسيحي بتعليم الصليبي اتيتمونا اتيتم في في ذلك وتكون لكم ما كنا لكم شفاء فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار استشفى للمؤمن والكفر يا وفي مثل هذا الاخير لمن تزون للمؤمنين وفي من في من يرضى كما قال سبحانه وتعالى لنا لا ولا يشفعون الا لمن ارتضى سبحانه وتعالى ا فلا فلا زناش الفحوه شفاعه الشياطين يعني الكفار فيطلبون شفاعههم فهم ايضا يطلبون ويقولوا لما قلنا هذا اننا قال الذين استكبروا فيها نحن وانتم سواء ما عندنا ابدا نصير ولا معين ولا من ننجدنا نحن وانتم سواء ما معنى فض عليكم إن جدن فهل جد قالوا قلنا قال عن من النار قال الذين سخرين ان كلهم فيها ان الله قد حكم بين العباد وحكم الله لا ينقض حكم الله لا يبدل ولا يغير ما في استناف ولا نقل ولا الابراء ما في ان الله قد حكم بين العباد ثم يقول وقال الذين في النار الى كلهم الان لما طلب التابعون طلبوا من الاسبوعين اشتاوا لهم فايش منهم ووجدوا أنفسهم امام الامر الواقع واذا بهم جميعا يستجدون بيش بالخزنه بالمكلفين بالملائكه المكلفين بتعذيب اهل النار ومكلفون بايقادها يطبقون لهم ها وقال الذين في النار قول لهم يعني تبعين الجوعين فقال الذين في النار اللي خزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. ادعوا ربكم، قالوا ادعوا ربكم، ما قالوا ربنا؟ ادعوا ربكم، إنه الذي يحسن إليكم، أما نحن لا ما أحسن إليك، نحن في النار. ادعوا ربكم، والربوبية تقصدي؟ لأنه من الذي يجي متعارس الداعي؟ الرب. ادعوا ربكم، يخفف عنا يوم من العذاب. صلى الله عليه يطول تخفيفه ولا يوم من ايام الدنيا ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب يجيبهم يعني اشترى لنا يجيبهم يقول لهم قالوا اولم تكو رسولكم بالبينات وفي هذا الجواب سيئين لهم لأنه اذا كانت الحجه القيمه اشد قلنا انو يشربكم الدعاء اي تنفع الشفاعه اسمع اولم تكو رسولكم بالبينات ناقضت الحجه عليكم ما اتتكم الرسول بالمعجزات ما اتتكم الرسول بالايات ما بينت لكم ما هو حلال وما هو حرام ما بينت لكم العقائد والعبادات والمعاملات والاخلاق ما بينت لكم من منهج الله واتبارك الله وسوف رسلكم بالبينات الى عنايه البينات خلاص فالله لا يعذب بدون البينات وما كنا معذبين من المعذبين حتى نبعث رسولا أولم جاءتكم تجاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بل جاءنا قالوا بل قالوا الله قالوا وما دعاء الكافرين قالو. قالوا قالوا فذروا يعني دعاؤكم وعدم جواب لا ينفع ادعوا قالوا ماذا دعاء الكافرين الا في ضلال كان الدعاء ينفع في الدنيا لو انهم رجعوا تائبوا وتركوا غضب الله ما وجدوه دائما وإني لأصفار من الإنسان وآمن وعمل صالح في لكن في الآخرة لا خلص لا في ما في دعاء وما دعاء الكافرين إلا في ضلاط دعاء الكافر أحتاج الدنيا في ضلاط وقد يستجيلوا في الدنيا سبحان الله لأن الدعاء جعل الله سبحانه وتعالى مثل إيش جعله مثل الرزق يعني يُعقَد الكافر وعصر النوبي وكذا يجال دعاء قد يستجاب الكافر تستجلو الدعاء فتخال الكفار يحتضنون جنة وذارتهم في فلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما جاء سبحان وسعة الجيب المومي وسكت لا في المومي يجيبه حب ورضا وقبول الدعاء وذا يجيبه امتحان واختبار وسلاح وزيادة عذابه وزيادة تلله نعم ولكن في آخر الله وما دعاء الكافرين يعني في القيامة إلا في ضلال إلا في قوار إلا في خسار إلا في هلاك إلا في شباب وما دعاك كافرين في ضلال ثم قال سبحانه انا لننصر صُرُوا من ينصر قال ننصر صُر رُسُولَنَا امنوا آمَنُوا بُحَيَاةِ الدنيا. أما الكافرين الذين أعرضوا عن دعوتنا وكفروا في ديننا وملتنا فالله لا ينصرهم من ينصر ولا ينصرنا الله من ينصر من ينصر دينه من ينصر شرعه من يبلغ دعوته من يجاهد في سبيله هذا ربنا ينصره اما الكافر اما الطاغيه أما, اما المتجبر اما المنحرف فالله لا ينصره ولذلك نحن نتعجب الان كيف المؤمنين ما نصرهم الله نقول انهم فقدوا هذه الصفه لو, لو،, لو تشبثوا بالصفه حق التشبث ولو تمثلوا بحق التمثل ولو تصرفوا بها يعني كامله غير منقوصه والله والله لا يخلو ولا ينصرن الله من ينصره من انصر رسولنا والذين امنوا في الحياه في الدنيا ويوم القيامه قد قائم قلنا نظره كذلك النبي قتل كما قال قتل زوج وكما النبي قتل كثير فما وهنوا بما اصابهم في سبيلهم بدعهم بالسكاده يحيى قد سله اليهود زكريا فورا منهم فانفتحت الشجره فدخلتهم وشرطهم في اي النصر هذا قد يكون قائل هكذا لا النصر انواع يا اخوان النصر قد ياتي في, في, في, في, في, في نصر الدعوه يموت صاحبها لكن هنا تموت وفي ذلك نصر نصر له ولا نصر أي نصر إذا مات في سبيل الله بالجهاد لإعلاء الكلمة الله ويتصخن منكم شهداء هناك مقامات عند الله عاليه لا يتذورها إلا المجاهدين إن المجاهد مئة درجات كل درجة ماذا السماء والأرض أعد من الجنة جائعة أعد الله أعد الله لمن بالمجاهدين في سبيل الله ولا تقول لمن يخسر في سبيل الله أموات هي أن تقول أميز حرام. ولا تقول لمن يقصر في سبيل الله يا بل أحياء ولا تزال شعورا هذا نصره لنا هذا الذي مات في سبيل الله بعلاج كلمه الله هذا يقول قلب صاحب اللي كنجلوا الضربه القاضيه يقول فلصوا ورب الكعبه نصره لنا والله نصر اي الهزيمه حينما تنصف على الباطل حينما تنهزم حينما, حينما تتخلى عن الدعوه عن هذه العقيده هذا تريد هذا النزاع من النصر على الطهير الثقل من الأعداء، فتسبب المؤمنين ذبحوه يعني طردوه، نهبوا اموالهم سجنوهم أرادوا دماءه، مسحروا خصوماتهم، ربنا يثقل ما بيثقل، للثقل النصر، إن لا نصر لفن رسول رسول من النصر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج مهاجرا. ودخل الغار نصره الله ولقد لا نصره ذلك نصره قل بدين الخروج الخروج كان من اجل خلقه لكن لا تملكه وهو خرج ليعود فكان النصره في بث احد انتصر المسلمون ولانهزموه قد سلف بهم سبعون من الشهداء وحكى الله سبحانه وتعالى عن مقاماتهم وانه اعطاهم اعطاهم بدلا كان النصره اللازم كان نصرا اصحاب الكهف حينما ضروا من الظلم ومن الطغيان اذ قاموا ضد الباطل اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شققا اذن فروا كفروا الله نصر والله زينه نصر والله نصر حينما تنتصر على شهواتك نصر حينما تنتصر على شيطانك وعلى الدنيا نصر حينما تعرف الحق وتطمئن إليه وتشعر بالأنص مع الله والله نصر أليس من الناجين الكافر ومن ينساق معه ومن يصنع رسله إنما نصر رسوله والذين آمنوا والذين آمنوا يتصفو بهذه الصلاة فإذا مشنا نصر نقول خلل منا ما تحصلنا على هذه الصوره يوم نتحصل على هذه البطاقه خلاص يتم الجاز والله لا في متابعه ان الله اشترى ما كده سبب السق لا نقل ولا نستقي كما, كما قال كما قال ذلك الاعرائيل الاول ان الله اشترى من من الناس ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم اللهم الله ربنا بين اليدين هذه انا قصده يعني شكل يجي يتخلص من اوروبا شكون؟ صحيح لا يقولوا لي بأس اللي عندهم هو يخاف هو عندهم عمز الاقامه الإقامة أو شعوداء هو اللي يجيب هو اللي كل تخلص. اللي تخلصوا من اوروبا شكراً يجيب والله إلا تنبع فكذلك أجكل يخوض في النصيب الأوقف من النصر هو اللي عند المتابعة الأكتساسة إلى الله عز وجل الصادقه ما بي لذلك اننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وين يقول الأشهاد؟ الدنيا والاخره وين يقول الأشهاد؟ شو من الأشهاد؟ صحة القيامه لا بد بالإذن الشهود كل إنسان عند يعني سقام عليه شهادات آخر وشهادات من الملائكه من من الزمان ومن المكان حتى المكان الذي عصيت الله فيه ذا المكان ويشهد الوقت يوم انزلكم تحدثوا اخبارها بان ربك احاطها اخبار عبد الشرحه بفضل الله المكان يشهد الوقت والزمان من والنهار والساعه تشهد الوقت وثم الكتب يشهد, يشهد الوقت والقران يشهد الوقت والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد الوقت وثم اخرها يا اسئله الكريم الجوارح جوارح أن تشهد أنقلاب انقلاب اليوم نصم على أفواهي وتكلمنا أيديهم واشهد أرجلهم بما كان يعملهم حتى إنا جاءوها شهد عليهم سبحهم وأرسارهم وجلودهم سبحانك يا رب ربنا نكمي عن العضل سنسلي بالجلود يعني فرجك يقولنا دخلتوا لا خلفه لا قادس في نطفة في خلفه ما نسأل الله العافية عبد بالجبل جنت يشهد هذه اشهد وثم الملائكة وثم <تصفيق> <تصفيق> وثم الرسل يشهدون وثم المؤمنون مؤمن وهذه الأمة يشهدون على الأمة السابقة كلها تمر على مسجد الصخر يقين هذه الأمة تشهد انهم مصدقين بشيء غيرته حتى انهم يقولون دي شيء يعني ثم ما عثركم والله حتى تجي تقول لنا بالبلا شادلون رسل البلا ما ندد بشيء يقول ان الله أخبرنا في شيء وجدنا ان قوم نوح كفروا بنوح ها كان عندنا شيء كفروا لأن الله أخبرنا بذلك انا واما قوم في ذلك اليوم الله ما ينصر المؤمنين وينصر الرسل عليه الصلاة والسلام بعد من خلف الجنة بإلال مقاماتهم بالسقفة في جوارهم بالنظر إلى وجهه برضد الأبدي ويا يكون يقول أشهد ثم بين هذا يا ال... ما يقول أشهد يوما قال يوم لا ينفع الظالمين يمين مع ذره يوم لا ينفع الضار يمين مع ذره يشرط أنهم بس خدم أعضاء كل واحد يجيب كذا كل واحد يذلي بحجته ولا هشهر بالله؟ لا آخروا أنهم يقسمون بالله وقولوا والله في ربنا ما كنا مشكلين كذلك في الدنيا ينفعوا كذلك أعطيها الجوجب ويطبع عليها الشكل قال الله عز وجل وَيَنَا يَحْبُومَ الْيَشْهَدِ يَوْمَ لَا يَمْتَعُوا منهم الظالمون الظلم الأكبر هو الشرك والكفل بالله يوم لا يفضل الظالمين مع ذي رسول ولهم اللعنة ولهم اللعنة وانترقوا رحو صلى الله ولهم سوء دار ريال بالله الدار الذي الذي لا, لا يلاقون فيها إلا ما يسوقهم وإلا ما يحزنهم وإلا ما يكذر حياتهم ريال بالله، ولهم سوء دار ينهار ريال ثم بعد هذا قال سبحانه ولقد آسينا موسى ولقد أسينا موسى الهدى وأوردنا بني إسرائيل الكسابة هدى وفكرة بإذن الباك هذا نوع من أنواع النصر يقول موسى لما كان مع فرعون أشمل فرعون أغرقه وقومه شمل موسى نجاه وقومه لما وقف على البحر ها وكاد العدو بكل حجده أن يتسهّم تلك تلك النقط تلك المجموعة القليلة من تلك بعموده وإذا بيأمر أن يضرب إيه جاء الأدب بعثات الحج أن بعثات البحر فانفصل وكان كله ترك جذور الأرض أتناشرت وصار البحر هو ماء وصار مصر الحياة صدر فيها صدر هذا مصر ولا لا وخرج كلهم وثم يدخل, يدخل في العرض حتى ينتهي اصله ويكون اول قريه يخرج ربنا بربنا نصر هذا لنا اتى بان نعمل النصر فقال ولقد اتينا مال النصر وهذا فيه تسليه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا ان المجتمع يشرك المجتمع حتى رسول الله صلى الله عليه يقول هذه الامه هو ابو يعني معاملة المشرفين لرسول الله تقريبا كانت هي المعاملة اللي كان في مجلس الرسول ايه تجيد تجد القصه القرانيه سبحان الله القصص القرانيه غالبا تجيد قصص موسى مذكوره في البقره بعده مرات مذكوره في آل عمران مذكوره في سوره النجم مذكوره في سوره المائده مذكوره في سوره الانعام مذكوره في سوره الحزار. يعني ما شاء الله ليش لان يتساءل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليه ماذا الآن يدني السنة أولا عمو غاب موسيق وقادة أولي وقادة أولي وقادة وقال يفسد لقد كانت في قصصهم عبر يقول للألباء ما كان حديث النفسها فالرسول صحيح كان يفسد ويتقوق وينتعش بهذا الخصص الرباني فيقول له والله لقد آتينا موسى الهدا عطينا الهدا ما يفسد به عطينا مجزاة سسعة معجزة سسعة آيات كانت أعلاها هي تلك العصر أنا قلت لكم يضرب تربي حلمة يسر الحجر ويتربي الحجر يسق أحمد عجيبها هذه العصر لأنه تربي الحجر ينفرج من المرح شهاد ما أشرحي على عدد الأصباط من الزعلاء عزيز العائلية يبدو أن يخرج وإيه الناس لله أصبع حجر لا يا عبد هذه كانت منهجم لأن المعجزات سبسع طريق في اسمها الذي أنزه عليه كان كل يحمل هدى فلنبغى الطريق طريق الوصول لله. الى الله الى رضا الله والجنة والسعادة الابديه عليه تلك الكثره يحمل هدى فيه هدى الهدي يعذب النبيون الذين اجهدوا الذين هادوا والربانيون والاحزاب الذين شهروا بالبوت عليهم فهو في الهدى ولقد هذا نصر ولا لا نصر ولقد الله يصر رسله رسله في الحياة الدنيا ما كلهش ولقد فينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيلي الكتاب هودا وبيتا أي ربنا من النصر المؤمنين أنه جعل ذلك الكتاب الذي إنزله على موسى جعله مراسيا في بني إسرائيلي يميهوها ثم قرروا عليكم لأي حكومين يحكم به النبيون الذين أسموا الله هكذا إلا وقت عيسى عليه صلى الله عليه وسلم إلا أنت فكانت عيسى بسبب العهد القديم العهد الجديد وثم العهد القديم العهد الجديد هو هش الإنجيل والعهد القديم هو هذا فكان شريعة موسى هي شريعة كثيرة. تبقى الله عزوجل ولأحداً لكم بعض الذي حرم. موسى قام شوي شوي من شرائع جيدة. قل الله عزوجل ولقد وأوردنا بني إسرائيل الكتاب هذا من النصر. وأوردنا الكتاب الأصح من الكتاب. هودا ولد فيه الجدال في الحلال والجحوار فيه, فيه العقائد الصحيحة والعقائد الفاسدة اللي يشربوها فيه يعني ما يرضي الله وفيما ما يرضي الطلاب يبين منهج الرباني حتى يصل الى الى الكمالات عند الواحد الصحيح فقال هدى ها ايه هدى كتاب وذكرى وفيه ذكرى لان الانسان ينسى فالكتاب يذكره اذا قد ينسى فالكتاب ينبهه اذا قد قد فالكتاب ايه دائما هو ذكرى ذكر يذكره حتى تصل إلى الله عز وجل لا تقدر في المراقبة مع الله. والدرجة الثالث كتب الله كتب الكتب بالذكر. وحن في حاجة إلى التذكر والذكر. بالذكر والذكر. هو أرفنا هذا نوع من النص. وفي سلسلة نوصل. هون هدف الذكر والذكر. لأولي الألباب من يتصائر ومن ينسافع بهذه الذكره ومن يهتدي بهذه الهداية أصحاب الألباب أصحاب الربوز إذن كل من لم يهتدي بشراء الله كل من ينسيج منهج الله فهذا في عداده الحمقى ما رح ما لك رح نقول قول لك دمس الحجارة هذي شيئا هذا الشيء ما قادرش نقوله يعني ما نقدرش نقول هو دايروا الناس في النهار هو كيمشي يعني مش النهار هو كيعمل الرزق ديال النهار هو كيمشي هذا لا مجنون هذا مجنون شكون عما هو الذي يطرق طريق الله واثم طريق الشيطان هو الذي بين له الله جل شرح له دوره وبين له مهمته وبين له خالقه و أصافه و... و... يعني و... صفاته ثم بين له مصير وما له عند الله ثم هو أراد عن ذلك بيّن له طريق السعادة وطريق الشقاء ثم اختار هو طريق الشقاء هذا هو الأحمق ليه قال الله عز وجل سورة, إيش؟ سورة الـ الـ الـ الـ يعني سورة الرعد نعلم يقول الله عز فيها أَتَمَ يَعْلَمُ أَنَّمَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مَنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى انما يتذكر كل الالباب من هم يا رب كل الالباب مم. الذي يتذكر ويتساعد الى العقول من هم يا رب عطاء صدره الذين يوفون بعهد الله هل وقال يوفون بعهد الله ما هو عهد الله عهد الله كين قديم وكين عادل قديم في عهد ادم لما خلق الله ادم مسح على ظهره فاخرج كل نسمه هو خالقها فقال الست بربكم قالوا بل هذا عهد لله لما خلقنا وعندنا استعداد لان نسمع كلامنا ولنعطينا اياته ونفكر في مخلوقاته وننتهي من هذا اعدلها هكذا هذا عهد لله الحمار هكذا البغل هكذا القذ هكذا الكذب هكذا ولو نغطس حرف بالمسه مع كذبه الله على الكذب المسه اعجبك وتحاول تعلمه بسم الله الرحمن الرحيم وإيه كان معناها لماذا؟ لماذا؟ لأن ذلك الأحضر أعطيتها طويلة فتعاكم من الله وثم ما فرقناها كذا بل أرسل الرسل وأنزل من الجسل واعتمع وقوم بتفرق هذا عهد عهدان الذين يوفون بعهد الله فكتابه عاد ورسوله عاد الذين يوفون عاد ولا يبقوا البيضاء ما يقض ابدا على العالم والميثاق هو تلك العهود التي كانت توصف بالايمان اسمها طبيب والقال والذين يصلون ما امر الله بان صلة التراحم والسعادة وحب التلاحم إلى بين أهدين سيلة بين أمم سيلة بين أخوان سيلة بين أخوان المسلمين وإخوان الذين هم الذين هم النسبين سيلة حتى للحيوانات سيلة حتى للجاذب سيرة الرحم سيرة الدعوة هذه وصل إلى قطعناها الله طلعت معنا زيد هذه من اللي قطعه من وصل واللي وصل هو الوصل العقلاء والذين يسمونه أحمد الله فيديوصف ثم يقول ويخشون ربهم هذه أوصات العقلاء يخشون ربهم لأن الذي يدفع إلى هذا كله هو حسنة الله ويخشون ربهم ربهم ورب أرواحهم ورب أسلامهم وأرصدهم كتابه سربوية ورسولهم رب ربية سبحان الله عقل يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ثم يقولوا الذين صبروا صبروا صغارهم في ربهم صبروا صبروا على إيش صبروا على على الطعاط صبروا على ترك المعاصي صبروا على ترك الشهوات صبروا على على النكبات وعلى ما يسبه في سبيل الدعوه صبروا على الغربه صبروا على الوحده صبروا على انتظار صدار النصر صبر والذين صبروا ليش صبروا من اجل ان الناس يكونوا صابرين من اجل ان يتباغوا الصبر ف صبروا صبرا وجلبه ثم واقاموا الصلاه وأنفقوا مما لفظنا شر وعاليه ويترقبون في الحجله السيئه كل كل شيء يتبعونها به بالحجله هؤلاء هم ايه هم اولئك الان هيقول الله يجئ هنا ليش نذكرها وذكرها ها أعبوه. لا ان في ذلك لذكرى يقول لزيد يقول القلب ولا قراتين انفس الامش الجوده وارق نازله اسرائيل غدا والذكره يقول القلب لا لها فجثم انزل الله بهؤلاء لا نقول احياء أما الصاقط فهو محذ بعده الخطا والحق الأحمق لا يهب اشقول ولا يفكر فيه ولا يذكره ايه يقول القلب ثم قال سبحانه هذا من شرح نفسه نفسه في ذلك ذكر فاصبر ايوه فاصبر نوعه الله الحق هذا ايضا نوع من انواع النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فاصبر لما ذكره لاخيه موسى عليه الصلاة والسلام قال له فاصبر فاصبر ان وعد الله الحق اعظم زاد يعني مثل <تصفيق> تتزود به في طريقك إلى الله وفي سريك, في سريك إلى إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق هذا الدين هو أنت أن, أن تتحدث الصبر أن تترقب الصبر أن, أن تتخلق بالصبر والصبر كما قلنا يقول في كل شيء الصبر, الصبر على, إيش على التحمل على قيل الناس حتى يسبونك ربما يضربونك ربما يخا مالك ربما تشجى ربما لا بد ان والصبر على الربا كما قلنا على كل انتظار والصبر كذلك على ترك المحرمات وترك الشهوات والصبر على الدنيا والصبر ايش الصبر على انتظار الصبر اي ان السلام الصبر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من, من, من اعلى الناس ومن اعلى المؤمنين في الصبر اخر خسر الصبر خسر الصدق بالصبر الصبر فهو عليه الصلاه والسلام ذره و يعني كسروا ربعيطه عليه الصلاة والسلام فصبر وايضا يعني وضعوا الفرد عليه وهو فصبر ورموه بالحزاب فصبر وفي وبالنهاية عمروا على قتل عليه الصلاة والسلام وحتى يعني اكتروه بالهجاة فصبر كل هذا صبر قال فاصبر ان وعد الله الحق الله عدت بالنصر ووعدك بأن يضرب هذا الدين ما بلغ الليل والنهار فلا بد على هذا الأمر يحتاج إلى صبر والدعوة تحتاج إلى صبر وممكن أبدا أن تصير إلى صدر نوح لسنا سلام هذا اللي لبث في قومه كأن سلّت الله خمسين عاما وكله كبر صبر صبر إن وعد الله حق الله وعد بأن ينصر هذا الدين وأن يبلغ لا أصبح أصبح. الله بالقلق المهار ولا أقول هذا يحتاج بس فصفير إنه وعد الله الحق يقول بعض الناس إن كل القوانات المشتورة في القرآن لها حساب لن رديان فعلقة صحية اليوم هو إن الله عز وجل يقول إن, إن سرق سيكون حسابي على كل الكائن في القارة عالم من دابس في الأرض والأطعمة المئوية الجناحيين الدابس من ذريتهم ما قرط ناس تساذم شيء ثم إلى رقمه زخ شرور إذا هذا الحشر يا كل الكائنات ناس حتى حتى يعني في انتلاع واللوز والحمير والأنواع البقر وغيرها كل هذه الحديث صحيح عن الرقاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن إن الله ليكثر ليكثر شرناك حتى تقتص الشاة الجمال من الشاة القرنعة من الشاة القرنعة إذا تقول في ذلك راس حسن شرناك ثم بعد ذلك يسمى كل طرابط فقرصوا في العجمة يسمى من كيف أن هذا أن يكون ها؟ أن يكون طراب يعني أن يكون حيوان يسير في طراب فيقول كيف والذين تنيت كنت ترابة يعني إسمنا أن يكون الدائبا أو تنزيرا أو قردا ليه القلبة بعد ذلك ترابة هذا الذي يعني فهناك السؤال الآخر يقول هني عامل في البحر بمرتب الشيخ فهل يجيب أن يتعلمه بالبحر فإذا كان في الإنسان يعني يعني, يعني سودق البحر فقال رسول ولكن هذا المكان البحر ان يكون هناك اشياء اخرى هو هو المال هو المال هو المال هو المال هو المال هو المال هو حتى هو المال البحر المال هو المال هو هو المال هو هو المال هو هو المال هو هو المال هو المال هو المال هو المال هو المال هو المال هو فقلت يقول وهل يجب الوضوء بدون ان اقلع الحذاء وهل هل يجب ان الماء بارد فقلت نعم بالنسبه للحذاء ينبغي ان يلبس وان تعرضه للبشر في البيت البسه وان تعرضه وبعد ذلك يسالهم شعر الحذاء وكذا كيف الحذاء والتقاشر حتى الحذاء يا رب المجلس عند الغرب ان رجل الرسول الرازي المصحف على الحذاء والمتقاشر لدي عندك الصبب ومساعد الصبب وإن شخص الأزلين بسر يبسل مساء وكذا إذن مثل الفرد كذا الفرد أزلين بسيمة برقاعد عمر بالعاس رضي الله عنه كان في سانيا وبعد ذلك أبع زنوبان ثم كان سبحانه لنا جو ثم أسفح لنا وصل وانسقده. لما جاء في على الله عليه وسلم قد له نسمع الجهادة عليه وسلم أن يقرأ شخوره الجعاية ولا تطوبه بالسهن الضر وانسخص على نفسه أوه. على نفسه سكت رفضان صلى الله عليه ثم يقول يجوز السراج بملابس العمل ملتقى بماء الترويج نقول نعم باء الترويج ليس ليس نجيسا لأن رفضان صلى الله عليه وسلم يقوله ملكتان وجنان فأمل ملكتان فالفوتو وجرى فالحضو ما يسحل ببنى كله طاهل لا حاجة ثم يقول أيضا ما الحضو الشرعي في لباس الهصمي وحاسة السراول الرومية أقول أن رجل صلى الله عليه وسلم يخشئ عن مصارى الوهود أنهم يتسولون ولا يعتذرون يتسولون ولا لا يقتدروا فقال يعني تشرعوا هذا التجيه و ما يجعلوش القميص من بروتين قد تسرعوا واقتدروا و خالفوا اهل الكتاب و الحديث من مسجد الامام احمد و غيره بشانه صحيح تسرعوا واقتدروا و خالفوا اهل صحيح لنا ان هذه السراويل المحدده للعوره مذكروها الصلاه بها اقل ما يقال من الصلاه بها مذكروها يكرهها الله و اللي ولا أعرف. ثم يقول كيف يصنع عن الميز وما هو وضع الجدة؟ هذا الأمر. هدو وما هو وضع الدماء؟ <تصفيق> أقول أن سورة غضينة أو غضينة السحاب المرجوم كان يقفه في للرجل في النصف في النصف الأعلى قاعدة الرأس بالنسبة الرجل وأما بالنسبة, بالنسبة, بالنسبة المرأة كان يقفه وسقط. وكان يقفه. فكان يجيب هو صلاة هذا الذي ثم يقول الأختيرين يقول يقول إمامان بأن المؤمن إذا نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يصلي الصبح ثم الفجر ثم, البرجة. ثم البرجة. نقول له لا هذا مخالف للسنة النبوية فكان في صلاة الله, الله في هذا فعرّسوا في مكان عرّسوا تاني من الفجر بالليل في متان وامر رجل صلى الله عليه وسلم بيلان أن يقلأ الفجر وأن يحرش الفجر لأي الفجر نار ناري ساعة وميل الليل وكذا فأكلمت ما السيخ هذا لأي رسول الله سنبالعوم السيخ هذا هو حر الشمس فقرنا هذا الى بيلان والله يا رب الله اخذ بقلبه الذي اخذ بقلبه فروض الله أمره أن يغادر دكان لأن فيه شيطان لأن فيه شيطان ثم بعد ذلك بعد شوي المؤذن المؤذن المؤدي توضّعوا المؤذن المؤذن ثم صلى ورجع في الظهر ثم صلى فصلحنا هذا هذا اللي برضو ثم سؤال أخير إن شاء الله يقول ما هو طقوق الإسلام من الرجل أعطى لبناسه حقه من البلاد وهو على قيد الحياة وإن يحطي زنده في الجهة وقال لأبنائه تصرف كيف زدتم إذا جمعتم أو اشتريتم في البناس لا يجبني معكم وصاحبه الاشفاء من بلاد بعيدة وهو إن صرهم يا أخي الكريم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ وأن أحد الصحابة فضل أخذ أولاده على بعض الآخر لأنه أولى أنه جاء إلى رسول الله رسول فقال له يا رسول الله إنا زوجه في أنترى من مدرسة لقل له يعد أولاد ويسنع له أولاد ويسنع له تبريس فقال إسناء لا 4 أحد ساع سواء كالغرسة البولانية والعبد البولاني ولدها فجاء الأرسول السعودين وقال إستفسيره لأنه كانت قبل أن يزيل في الصحارة وكان يسيرون هذا وشيء من يسفعه وشيء من أفسده فقعته وإنه في بعيدة غير قال نعم قال أعطيته مثل معتجه هذا قال لا يسير عليه وفي الوقت ما قال يكون في الفرن سواء سيبه يكون كلها الفرن فردي وكان يسير بعد مرده وفعاً مصدر قال لا شيء قال نوخمه قال اي شيء لأن كل من الإنسان في الربوط لأولاده بسبب الفرق هذا على ذلك وكل بعض الناس يقول ان الدكاتره يدعون ان البنات ان زوج جناش يقدر يعملوا فيهم كده ربما يكون ربما يكون ان زوج سباق بقى كده او تعرض لها لا يجتني فالمساله كما هي او لا تصص لا تفرق لنا عليه قال ربكم استقم الله الله وعبدوا بنا الى دينكم الله جميعا الجميع بمجده ورضاه على النبي السلام الله عليه وسلم